وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنِ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَانْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَاللَّهُ كُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا المرتاب Come oh. on. وإنفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا جنو سمن لجاءهم العذاب ولأتينهم بوته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر لهم 122. كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 123. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ نَسُوا أَن يَذْكُرُوا اللَّهَ فَلَمَّا أَمِنُوا إِذَا هُمْ فِي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 singing